والذي نزل من السماء ما بقدر فانشرنا به بلدة ميتة فانشرنا به بلدة ميتة كذاك تخرجون والذي خلق الأزوار كلها وجعل لكم من الخلق والأنعام ما تركبون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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتقذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم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 إلا قال مطرحوها إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن وإن على آثارهم قتدون قال أولئك أنتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وذخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين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 ولئن فعلكم اليوم إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِقُونَ أَفَأَنْتُمْ تُسْمِعُونَ الصُّمْ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَفَ إِنَّا مِنْهُمْ مُتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْسَدِرُونَ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 ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون أم انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فاتخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 ادخلوا الجنة أنتم وأزوادكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 لا يفجّر عنهم وهم فيه مبلّسون وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ولا دو يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون